يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون مَا كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم, عسى ربكم أن يكفر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 من القانتين